لَهُمْ دَأْوُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنْسِ سُبْحَانَ رَبْنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالُوا انْهَمَّتْ وَمَهْوَاكُمْ قَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عليم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 جاءكم من ذرية قوم اخرين انما توعدون لاك ثم ما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسَْوفَ تَمُونَ مَنْ تَكُ لَ عَاقِبَةُ الدال إِهُ لا يُصْلح الظَالمُون وَجَل للَِّ 119. وما درأ من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا آذى لله بدعمهم وآذى لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فأَمَا يَحقُون وَكَذَلِكَ زَََّنَ لِكَثلٍ مِنَ المُشِكينَ قَطْ لَ أَلادِم شُرَكَ أُُّذُهُم وَلَلبِسُ عَلَيهِم دَِهُم وَلَ شَ اللهَّهُ مَا فَعلُوا فَغَون وقال وآذني انعام وحفظ حجر لا يطعمها الا من نشاء بزرهم لا يطعمها الا من نشاء بزرهم وانعام حرمت ظهورها